إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم سيداتي وسادتي نستمع بعد قليل إلى المصرحية الشعرية قنبيز وإليكم هذه المقدمة التي كتبها الزميل محمد حامد لعل أول ما يتبادر إلى الذهن مصرحية الشاعر أحمد شوقي والتي تحمل نفس الاسم والتي كتبها في مطلع هذا القرن لتقدم على دار الأوبرا المصرية الشامخة قبل أن تحترق وفي الحقيقة تحمل مسرحية شوقي نفس سمات الدار التي قدمت عليها من الأبهة إلى الفخامة إلى عظمة البناء ورصانة الأسلوب المعماري إلى العناية الفائقة بالتفاصيل إلى حد تخصيص مكان لحفظ المعاطف وبناء بار ملحق بالدار الأمر الذي لا يختلف كثيرا عنه في المسرحية ولست أحسبنا نتجنى إذا زعمنا أن مسرحية شوقي قد أدت الغرض منها في حدود تقديم عرض يلائم أذواق الأمراء وعلية القوم من رواد دار الأوبرا في ذلك الوقت بعد انتهاء موسم الأوبرا في فالمسرحية تقدم تفصيلا تاريخيا لغزو قنبيز في لمصر في عهد الفراعنة وما كان من تحايل فرعون عليه وتقديمه لفتاة أخرى على أنها ابنته الأميرة وهذه الخدعة ثابتة تاريخيا ثم ما كان بعد ذلك من اكتشاف قنبيز الأمر وغضبته العاتية التي دفعته لمعاوله غزو مصر ثانية بهدف الانتقام فدمر المعابد وذبح الرجال وهتك أعراض النساء لتنتهي المسرحية بعد ذلك بنشيد ختامي يتغنى بمجد الآلهة وعظمة مصر على نحو يذكرنا بأناشيد التراجيديات الإغريقية القديمة وبوكه خاص النشيد الختامي لأيس في مسرحية الضارعات ومسرحية شوقي بهذا تقدم عرضا مستوردا من الحقبة التاريخية الفرعونية بتكنيك مستورد يجمع بين أسلوب المآسي الإغريقية العريقة وأسلوب مآسي كورني وراسين بغنائيته ورومانسيته المجنحة أما مصرحية الليلة للشاعر فاروق صالح فليست من ذلك في شيء هي تكوين بسيط محدد يشبه السونات في ذن الموسيقى وهي مع ذلك ذات غاية أكبر حجما تتغافل الاعتبارات السابقة الزائلة وقد تكون صياغتها الشعرية دون مستوى شعرية شوقي بل هي بالتأكيد كذلك لكنها في ذات الوقت تصرفنا عن الاهتمام بالكلمة في حد ذاتها لتحملنا على الاهتمام بالهدف الحقيقي من الكلمة بما تحمله من فكر وتثيره من قضايا ذلك لأن الكلمات على حد ما يقول برايس براين مسدسات عامرة بقذائفها فإذا ما تكلم الكاتب فإنما يصوب قذائفه وفي مقدوره أن يصمت لكنه إذا اختار أن يصوب فيجب أن يكون له تصويب رجل يرمي إلى الأهداف لا تصويب طفل على سبيل الصدفة مغمض العينين ومن دون غرض سوى السرور بسماع الدوي هذا الأمر الذي يضعه مؤلف مسرحيه الليلة في اعتباره ومنذ الوهلة الأولى فهو يبدأ مسرحيته من نقطة الغليان مباشرة مستغنيا بذلك عن تفاصيل لا قيمة لها كانت تمثل فصلا كاملا في مسرحية شوقي فها هي وازيس التي زفت إلى قنبيز على أنها أميرة مصر وأبنة فرعونها ها هي وقد ضاقت بالحياة في رحابة الاكذوبه والحقيقة تصرخ في داخلها وتتجسد أشباحا تطالبها بإفشاء السر واماطه اللسام عن صحة وضعها الاجتماعي كابنة لنجار بسيط فلا تملك سوى الانصياع لنداء تلك الأشباح التي هي في حقيقة الأمر لا تعدو مشخصات أفكارها مجسده حوار روحها ومعبرة عن هواجسها الخاصة اجل عن هواجسها الخاصة في إطار مسرحي يحدد أسلوب المعالجة في المسرحية بصفة عامة بحيث لا يبدو غريبا بعد هذا أن يشكو القائد الشاب الفارسي شهناز من بحور الدم التي يريقها في حروب لا هدف منها ولا معنى لها بينما يطالبه قنبيز بمعاولة غزو مصر انتقاما للخدعة التي عرضت له وسعيا للفوز بالأميرة الحقيقية للبلاد ويطرح السؤال نفسه علينا عما إذا كان شهناز لا وجود له وعما إذا كان الحوار الذي يدور بينه وبين قنبيز ليس سوى حوار قمبيز مع نفسه ونجوى ضميره على أي حال يحدث هذا الحوار ما بين قمبيز وقائده أو ما بين قمبيز ونفسه في ذات الوقت الذي يبدد فيه فرعون مصر وقته في الانتصار على كاهنه في لعبة الحرب داخل رقعة من ورق وجنود من خشب أعني الانتصار في لعبة شطرنج دورا وراء دور بينما يخسر الحرب الفعلية بينه وبين الفرس ويعرض بلاده للدمار وأهله للغزو والعار وبينما أوبيس ابنته ابنت فرعون مصر والتي من أجلها تتهاوى البلاد تحلم في اليقظة وفي المنام بالقدرة والقوة تحلم بالإنسان الأسطورة بالإرادة التي تستطيع أن تهزم إرادة الشعب والقدر والالهه على حد سواء ودون عناء تحلم بالرجل المعجزة كما تراه في قنبيز وتحلم بأن تحتويه وأن تمتلكه هي من حيث يظن أنه قد امتلكها وكأنها كيلو اخرى أخرى قبل أن يعرف الزمان كيلو بطرة بكثير ويأتي قنبيز فعلا. وينتصر ويدمر ويسبي ويذبح ويهلك ليقبع بعد ذلك في الصحراء في الشرك الرمادي الذي نصبته الطبيعة من حوله في انتظار عاصفة تتوعده ولكنها لا تأتي فأشعر بالخواء وتصيبه أحزان الطبيعة بعدواها فيتبين ضآلة الهدف الذي وجده فجأة بين يديه ويغزوه ادراك مرير بأن حجم ما كان يرجوه دون حجم ما بذل في سبيله وأنه شأنه في ذلك شأن كل إنسان عادي قد ضيع طاقته وأهضر إرادته في اختيار لا قيمة له وفي السعي وراء هدف صغير تافه تعافه نفسه الآن وتنتهي المسرحية بالنغمات الفاجعة لإنسان ينعى إرادته إرادة ماردة كانت له يوما ما فبددها واختيارا كان يستطيعه فأساء الاختيار وضل الغاية والهدف على السواء وهاهو يبحث عن هدفه الضائع بين حبات الرمال في الصحراء المترامية عله مرة قبل أن تذروه الرياح وبعد أن فرقته القدرة والقوة عليه أن يواصل بما عليه من هزال وخيبة الأمل من تطلع واه إلى المزيد من النضال ولسنا نميل إلى فك رموز العمل أو إلى جدولة دلالاته حتى لا نحرم المستمع متعة الاستمتاع بذلك العمل من تلقاء نفسه لكننا نحب فقط أن نلفت النظر إلى أن هذا العمل ليس عجينة من خمائر المادة التاريخية القديمة قدر كونه عصيرا حيا متجددا يولي كل اهتمامه وعنايته الكاملة للحياة المعاصرة ولمشاكل إنسان المعاصر وليس من المبالغة في شيء أن نرى في قنبيز الليلة صورة إنسان القرن العشرين الذي يهدر طاقاته ويبدد إمكانياته في السعي العاثر وراء هدف صغير يحتويه حتى الضياع وفقدان الذات والفارق أننا قد لا نفطن إلى ذلك فيمضي وجودنا مجدبا عقيما أعرجاً غير مخلف ثم اثر في حياة الحضارة أكثر مما أخلفت حروب قنبيز البربرية سيداتي وسادتي أرجو لكم صهرة ممتعة مع مسرحية قنبيز ومع تحيات محمد حامد قمبيز قمبيز مسرحيه من تاليف فاروق صالح تقديم محمد حامد اخراج الشريف خاطر الفصل الاول المشهد الاول مخدع وازيس في قصر قمبيز الوقت مساء يوم من أيام الخريف الاضواء رماديه باهته باب في منتصف المسرح فراش وازيس لا يبعد كثيرا عنه تنافس نافذه في يمين المسرح في اليسار باب يطل على ردهة القصر مقاعد شرقية ينفرج السطار عن وازيس تقف في منتصف المسرح وهي فاتنة في العشرين ترتدي ثوبا أزرق فضفاضا ذلك الخريف نسيمك الرمادي ينعش الأحزان والمخاوف لذلك المكان ينتهي المطاف أفراحنا قليلة وعمرنا أقل يا ليلتي الطويلة تمدد الملل أيتها الأنثى ما زلت تجيدينا الصمت قولي اعترفي بالكلمة لا تبدأ تلك الأنثى الاعمى يستل بقايا الافراح ما ابشع عاصفة اليوم ماريس هل تبقين هنا لا لا تنصرفي الوحده تخنقني الوهم الاسود يلتف علي الخوف يحطم اعماقي لا جدوى أن أنصرف وأن أبقى نفس العاصفة العفنة في كل مكان تتمدد في هذا القصر الأسود كما تتمدد خارج هذا القصر الكون الأعمى يسذب كل الافراح ماريس، ماريس، قولي شيئا آخر قولي شيئا آخر كلمات الموتة تطفو فوق المستنقع تلك النكته تتمزق منها نفسي بالافراح حسنا <تص> انصرفي يا موريس انصرفي عودي لمكانك لم أدعوك ولن أدعوك جفت كل النسمات الآن صمتت عاصفه اليوم الغابر تركت في الفوضى الإنسان الحي الميت هذا شعر جيد يتردد في فارس ما كان لي الخيره جاريه زفت لعظيم مخدوع سري في انياب الخوف معلق ما لك ابطات يا هذا اليوم المجهول أن نلمح من نافذة الماضي وجه المستقبل أن نسمع من همسات الأيام البالية صراخ الغد سيدة القصر ملكة فارس وعندنا عفواً من قبيس حسن حسن يا سادة سيكون لكم هذا العفو سأحدثه الليلة ابنة فرعون عظيم الدين وحفيده آلهة الوادي الاخضر هو ما قلت لكم حين اتت من مصر اعدل ملكه اختار عظيم الفرس فاحسن ما اختار سار الى مصر بفرسانه وانتصر هناك وعاد بها في موكب نصره سيده القصر حفيدة آلهة الوادي تمنحنا العفو بكلمة الكلمة حسن سأحدثه الليلة يا سادة بالكلمة أن يمنحكم عفو من منكم يمنحني العفو؟ من منكم يمنحني عفو؟ قوليها للمخدوع بالكلمة لا تبدأ تلك الأنثى قوليها للمخدوع قوليها للمخدوع قولي إنك خادمة الملكة لا يحمل دمك السادة برائحة اله قولي إنك جسر اللعبة تنسى ماضيها خادمة النكره يوم الغزو يفكر فرعون ويجعل منها الملكة وتزف إلى قنبيز ويتوجها قنبيز مليكة فارس وتجيد اللعبة في هذا القصر قوليها لها قوليها للمخدوع قوليها للمخدوع موريس. موريس. موريس. موريس موريس موريس موريس موريس في الإنسان يزمجر غول ميت هذه اجمل حكمه قلت لك مرارا لا ادعوك عودي انصرفي ينحصر العالم في جمجمه الميت آخر كلمة نطق بها رجل اخرس هذا الخوف هذا الخوف الملتاز يعربد في ويخلقني الموت مئات المرات هو الموت هل تعرف وجه القاتل ينفي ان هناك جريمه مقتوله مقتوله هل اعرف اني مقتوله ينفي قتلي يا هذا الخوف المجنون حنانيك بصدري ينتهز الخائف قبسا من نور مظلم أو دهليزا تتعفن فيه الأنسام ليبصر أو يتنفس أي يا هذا اليوم المشؤوم ماذا كان هناك سيري معه قولي انك ملكه قولي انك ابنة فرعون حينئذ قلت الكلمة كان الخوف يحركها ويحركها حتى اكتملت فوق شفاهي ونطقت بها الخوف يحرك جبلا من كلمات ما اصغر تلك الكلمه في بحر الخوف لكنني لكنني ساميت الخوف الليله هيا هيا هي يا عظماء الناس يا بسطاء الناس الكلمه تتحرك الكلمه تتحرك ساقول لكم ما لم ينبع من خوفي من رعشه اعماقي من ليل ملتف عليك ثعبان الرهبه ساقول لكم لست الملكه لست الملكه لست الملكه اخدع لست الملكه انا واديس ابنه نجار خدعه هناك ومارست خداعه من يسمعني دقت حياه في هيتها المرأة؟ المراه اني اخدع قنبيس اخدع كل الناس هنا ما احقر هذا الانسان اصغر من ان يتحدث من دعاك لهنا؟ هنا كانك الثعبان في بطئك العجوز حديق بالوجود حينما تمارسين هذه الأنفاس والوجود وجودك العملاق يا مليكة البلاد سمعت ذلك الحديث؟ ما أبسط الكلمات في ذلك المحيط يا صغيرتي تجمدت مياه ذلك المحيط منذ كان قبل أن يكون تلوثت بأقذر الكلمات قبل أن يكون أتحفظين ما قلته الآن؟ ملأت سمعي العجوز بالكلمات يا صغيرتي وبعدها أصابه الصمم ستخبرين من خدع حملت أثقل الجبال هذه الجبال في رأسها العجوز لا حمل بعد الآن لا حمل بعد الآن وهبتك اعترافي لتحمليه للذي خدع اعيده الآن في سمعك العجوز فلست من يظن كل من هنا خدعت مالك البلاد يا امراه همارس الخداع ولست من سلالة الملوك سيحمل الإنسان ذلك المتاع دائما حمله الثقيل لن يوزعها طوبى بحملك الثقيل يا ملكة البلاد حملت اثقل الجبال هذه الجبال في راسي العجوز وحينما تكون كلماتنا عبئا سندرك المرارة حياتنا تجمعت في عفونه الالم في وحده الذات ننتهي انشوده المساء يا صغيرتي ما ابشع ما ابشعها لعبة من يحمل عني قولي يا خوف من يملك صمتي كلماتي هل كلمات الكلمات الخضراء هل الحريه تتنفس فيها يا اجمل كلمات العمر كيف حفظتك هذا الزمن الغابر من أسكنك باعماقي هل الخوف الاسود حين يحجر كلمات الانسان الحيه كلمات حلوه تولد في مهد اخر غير مهود الرهبه كالفجر الاخضر لست الملكه الحقيقه حينما تلوح دون ما خوف دون ما الم وحينما تكون كلماتنا خلاصنا من قبضه المخاوف نعيش او نموت في راحه النقي قوليها للمخدوع الكلمة لا تبدأ تلك الأنثى قوليها للمخدوع قوليها للمخدوع قولي إنك خادمة الملكة لا يحمل دمك الساده رائحه اله الآن كل ما في يعرف القول تأمرنني بالقول إنها الحقيقة لأن كنا من سلالة الخوف أغمد العيون لكنني أرى الآن أعشق البشاعة وصوتكن ذلك الراعد لم يعد يثيرني سأحمل الحقيقة للناس أجمعين تجمدي يا شياطين خوف الكريم تجمدي لأنني آثرت أن أقول كلمتي ستعلم الجموع أنني أمارس الخداع وأنني وراء خوف الكريم كنت اوثر الصمت الحقيقه الحقيقة أقولها. أقولها إنني خدعت ذلك الرجل سيدة القصر ملكة فارس وعدتنا عفوا من قمبيس الآن الآن أكشف عن وجهي يا سادة من منكم لم يصرخ في الصمت ويبتسم ويبكي تختلط الأفعال فيفنى الإنسان بالخوف وبالرهبه تختلط الأفعال ونقاء البسمة يسبح في مستنقع الآلام من منكم يعرفني لا يا سادة لا يا قادة فارس يا عظماء الشرق تبتهلون إليه من عزيز أميرتكم زوجة قنبيز <تصفيق> أبشع لعبة يا قادة فارس. عودوا لأماكنكم. لست مخلصة إلا نفسي من قبضة خوفي. هني أنزع سري من أنياب الخوف الآن. ينحسر الخوف عن النفس المختنقة لست الملكة. لست الملكة. لست الملكة. لست الملكة. أنا وزير. ابنة نجار. لا أحد هنا. لا أحد هنا. كنت أحدث نفسي. أخ هنا وحدي. لا شيء سوى صوتي وفراغي. الوعم الاسود يغتال كياني. مارس مارس مارس لم يترك من ترك سوى المستنقع يتعفن بالصمت وبالكلمات. حكمة أرملة تتمنى موت الزوج. ستقولين عني. سوف تقولين سوف تقولين أيتها المرأة فليتفتت صمتك لابد من القول من يتحدث عني لا يتحدث عني لا يتحدث عني غيري يا سيدة القص الفوضى تتمشى في هذا العالم كالإنسان <تصفيق> حكمة سيدة عذراء انصرفي انصرفي يا ذات الصدر المغلوق انصرفي عني من يسمعني غير عجوز شمطاء من يسمعني الكلمة تتمزق فوق شفاه من يسمعني الكلمة وردت في مهد آخر غير مهود الرهبه من يسمعني من يسمعني Let me just follow المشهد الثاني حجره منعزله في قصر قمبيز اثاث قديم الجدران باليه شاحبة منضده محطمه تحمل بعض الطيور المحنطه حداه ونسر وثعبان الاضواء الرمادية الباهدة تغمر الحجرة مرياس تجلس في صمت على أحد المقاعد وتمسك بيدها قضيبا من الحديد تعبث به في أرض الحجرة العارية الوقت مساء يوم من ايام الخريف قالت كلمتها تلك المظهوره حين تهاوت بين يديه ابصرت الموت يغني فوق الجثمان آه حين يغني الموت <تصفيق> سألتني أن أحمل عنها عبء الكلمة من يحمل عني عبئي؟ أذكركم عطر الموت؟ كان الموت هنا واسعدتم بلقائه؟ قالت كلمتها تلك الانثى سألتني أن أحمل عنها عبء الكلمة من يحمل عني عبء وجودي؟ ها انت تعود إلي تذكرني حين تريد يا مخلب أمه أمه لم أمضي يوما وفق اراده ما شأني لعنتك الآلهة أو لم أدفعك إلى قنبيز قائد قواده ماذا يرضيك ضغط بتلك الأيام المتلاحقة علي. يدفعني قنبيز إلى غاياته يرقص للأجباد البشرية ويرى في عدد ضحاياه عدد سني حياتي حسن ماذا أفعل شكواي شكواي أن أجد الأذن المزغية لشكواي لن أسمع بعد الآن يأمرني بالعودة يا أمام يأمرني بالغزو وبال وبالقتل. هذا عملك يا شهناس قولي قولي اسمي قولي كنت بخيله حتى اسمي كان بعيدا عن شفتيك عد يا شهناز وانتهز الايام وعش كيف تريد الايام يقتلني يا اماه هذا الغزو حين تربع هذا الذئب على العرش افنان ابنك يا أماه يختنق مئات المرات من أنت؟ من هو يا حشرة؟ أقوى إنسان يتملك تلك الأرض القادر يا شهناز. هما هما القوة والقدرة أسقطت الإنسان في وصمته كسدت الوصمة في روحه نحن نسير من الحرب إلى الحرب نغتال الناس نوغل أن القوة والقدرة في كوخ هادئ نهدم أغنية الأطفال ونجواهم أذكر هذا الشعب الأعزل حين مضينا نلتهم بقايا أفراح، مات الإنسان بأنفسنا يا أمه مات الإنسان أمام القوة والقدرة لا تفسد نصرك يا شهناز اذكر أنك كنت العملاق بتلك الحرب قمبيز سيمنحك البركات قمبيز يقوي أن ومخالب نفسي تكبر في بركاته أمه أمه ماذا فعلت وزيز ماذا فعلت قالت كلمتها الكلمات خلاص يا أمه الكلمات حياه كانت تبكي خلف الخوف تئن تموت هل رحم الخوف وهل ترك الانسان بها يعترف ويتحدث اشنع وميت طعنات تلو الطعنات هذا الانسان لا هذا الوحش القاتل من اسكنه ذاك القصر من ملكه الناس من اسكن فيه القوه والقدره صحقا للالهه اذا كانت تحيا حين يروق الانسان دم الانسان حين تكون الكلمه جسر الموت عد عد يا شهناز عد لوجودك لن تسفع مني شيئا اخر لن امنح كلماتي بعد الان ثم شيء يشقيني يا اماه ثمة أشياء لا تدفعني لسماع شقائك لن أقتل بعد الآن يا اماه لن تأكل لن تتمدد في فرش لن يؤويك جدار كيف أسير إلى ما يملأ نفسي يا اماه قبس من نور أتمناه أستجديكي أين أراه قمبيز وخدمة قمبيز كالجبل على أعماق. أنت بقية وزيز. الخوف وموت الأفعال طريق الميت. لا شيء لدي لكي أعطيه. عد يا شهناز. كان يحدثني بالأمس. قمبيز سيصعد ليراك الليلة يا أمة. قولي له. لأ... قولي له حين يريد النصح ان هناك طريقا اخر ينعم فيه الانسان لا يستمع الى انسان غيرك يفعل ما سوف تشيرين به كان يريد الغزو سوف يعود الى مصر الى فرعون ليسلب منه اوبيس اوبيس ابنه فرعون قولي له كف عن الدم كفى عجزت شفتايا عن النطق حين تحركت الكلمة لأقول قولي له كف عن الغزو كفى يا أم كفى وكفاك هراء وكفاك هراء لن أسمع بعد الآن سحقتك الآلهة إذا ما عدت لا أرغب لقياك لا أرغب لقياك يتجسد فيك الضعف كفأر شيخ هي الام العذراء قالت كلمتها تلك الأفعى أو غلت بها الأنيام. أنت هنا يا شهناز يا قائد قواتي هل اعددت العده للحرب الحرب حسن يا أماه لم يخبرك القائد شهناز حقدي يزحف نحو النيل هناك الغاية يا مورياس الغاية يا مورياس أوبيس هناك وهناك وتدرين كيف خدعت هناك كيف خدعت يا لون الكلمه كيف تعكر صفو وجودي من يخدع قنبيزه يا مرياس من يخدع قنبيزه يا شهناز حسنا يا مولاي ساعد الجيش صبرا يا شهناز كلمه مرياس من يصمت عن غايته يفنى أن تحيا والغاية أبعد منك هو الموت الويل لمن تحجو غايته الأقدار <تصفيق> الأقدار الأقدار تلك الأسطورة ما زالت تتحرك في شفتيك مرياس أنا قمبيز يا مرياس القوة والقدرة يا مرياس مرياس أنا اختار أريد أصنامي يا مرياس أعيش في ذلك المعبد العتيق أنت تعلمين وفي سن اختياري أمارس الحياة لتنهش السماء في المحيط لينهش الخريف في الربيع لتنتهي براءة الأطفال حيثما أمارس الوجود سبية تشارك الجميع في خداعي مرياس لتحرقي ذلك البخور تحتنا علي وحينما تذكريني ارسلي اللعنات للذين يسلبونني الوجود جهناز. هل اعددت عدتك؟ اعد عدتك يا قائد القوات <تصفيق> ستشهدين يا ربو عني من أجل ما أريد ستشهدين كيف ينتقم ذلك المخدوع ذلك العظيم لأن في جرابك الحياة من حتك تسير إنني أبارك الرجال حينما يرددون أجمل الأصوات يا قوة تربعت في عرش فارس اهتفي معي الغزو شيمة الرجال الغزو شيمة الرجال فانتصر أراك يا قنبيز تنتصر أراك من خلال عشي الرمادي تسبق الأبطال تصنع المحال لا ضعف لا خنوع أيها الفتى شهناز في ظل مولاك سر وحطم البيوت رمل النساء ستملؤون ذلك النهار بالنصر أراه ذلك العالم الرخيص ينصهر سنابك الخيول تبدأ المسيرة الحمراء تكلمت تكلمت هذه الحقوس تكلمت بعد صمتها الكئيب إلي يا شناز ما الذي يدور في كيانك الطفل ذلك المساء شاركت موكبي وها انا اسير للنصر فلتكن معي نفسي يا ربوع فارس الخضراء أنفاس نشوتي وقوتي وقدرتي ربيعيه الوجود أسير للنصر لعنه الاقدار في جرابي العملاق شهلانس احيانا يقتلع وجود الانسان من يقتلع وجودي ميت من يقتلع وجودي لم ينبت بعد كرياس الكلمه كانت في عينيك الحر الغزو يقتلعون هناك وجودي ويعيشون خداعي من يمنعني ها ها ها ايتها الاقدار بدات الرحله في عينيه القوه بركان ايتها الاقدار تصميم وإرادة يتنفس فيه العزم أيتها الأقدار العفنة يتمشى فيك البطل الفارس العظمة في عينيه نهار الحرب الحرب فناء الإنسان التافه يا قنبيز أمه أمه <أمه> يا صوت الضعف تحطم حين يسير العملاق من يهزم تلك الأقدار سوى قنبيز <تصفيق> سحقتني سحقتني لم تترك لي غير الزمن البالي والأيام الثكلة احدودب ظهر الأفراح تحطم قنديل الأيام الخضراء فانصهري أيتها الأقدار أمام إرادة قمبيس تعوي بعد الصمت المطني وحينما أصل ستعلمون جيدا أنني خدعت لكنني أعاود الحياة أستل هذه الحياة من عيونكم أيها الذئاب أريد ما أريد اختار ما أخطار هكذا أعيش يسير هل تعلم الأقدار أنه يسير آه. كم نكتم الأسرار لكننا نود أن نرى الهزيمة وكيف ما هزمنا نريد أن نصفع الأقدار بالتجارب تقدمي يا جيوش فارس القوية وحطمي ذلك النيل والذين يحلمون خدعت لكنني أعود كيفما أريد ليشرب الخداع كأسه الأخير وحينما أريد ينتهي الحياه وحينما اختار ينتهي الزمن وتصمت الاخضار تصمت الاخضار هاهاها تصمت الاخضار, تصمت الأخضار. الثاني المشهد الأول حجرة الفرعون أنيقة الأثاث عدد من التماثيل للإلهة نيت متفرقة في نظام بالحجرة الجدران تكسوها رسومات لجب إله الأرض وشو إله الهواء واوزوريس وحابي يجلس الفرعون في منتصف المسرح مواجها الكاهن أورتا يلعبان الشطرنج الفرعون في الخامسة والأربعين يرتدي إزارا خفيفا أبيض أما الكاهن أورتا ففي إزار خفيف يلائم جو الصيف أورتا في الأربعين حليق الرأس في لحية يشوبها البياض مصير كل يوم نهايتي أمامك الكثير للهزيمة اذا لما الكثير؟ لكي تؤكد الهزيمة حسبي فقد هزمت لاشد ما تغيظني هذه العباره الجوفاء تقولها دائما قبل ان تنتهي كانك ابتلعتها قبل ان نبدا اللعب وحينما ينتهي فيلك المسكين تقولها كانما تقيء حينما تقولها وحسبي انتصار مولاي بل بل إنك المسكين قد هزم أرطة للمرة الألف قد هزم <صفح> سأخبر الجميع أوبيس أول الذين يعرفون بالطبع يا مسكين أوبيس سوف تفرق الأذنين من شدة الفرح أوبيس أوبيس أوبيس <تصفيق> مهزوم <تصفيق> مهزوم يا أورتا للمرة الألف <تصفيق> لطالما نصحته أن يترك التفكير للملوك <تصفيق> كأنه كان يحتضر حينما سرعت فيه له المسكين <تصفيق> وجدت له وهزمت له حينما تسبب العرق على جبينه المهزوم <تصفيق> لطالما نصحته ذلك التاعث أورتا ألم أعاود النصيحه لك؟ علمت منذ ليلتين أنك انتصرت. وددت أن يطول ذلك المنام بي اريد أن أراك تنتصر مجرد الفضول ينتابني ترى كيف أرت حينما ينتصر تأكدي أنه سينتهي من فرحته إن انتصر وعندها... عندها سنحمل الجثمان في موكب كبير يضم ألف كاهن وكاهنة أرطة أظن أن كل ما تريده في رحلتك ألف فيل <تصفيق> ذلك المسكين يشاطرك رحلة الطريق، أليس هكذا؟ أخاف أن يطلب الملك أظنه يزهد الجميع صدقت يا مولاي اود وحدتي ارثى اكان ما سمعته صحيح سمعت. حلمت ان ماردا يقوده من لحيه <تصفيق> <تصفيق> وعندها صرخ إنه مسكين وكيف لم تصيحي أنه كبير كهنتي سمعته يقول للمارد <تصفيق> الذي يشد لحيته بأنه يود بيعها <تصفيق> <تصفيق> يود بيعها شراؤها عناء وبيعها امل أرطة تبيعها بجولتين؟ رهاننا الاخير لحيتك وانت يا مولاي اذا انتصر. اتحسبين انه يزود عن هذه المخله <تصفيق> <تصفيق> اذا فها هي ذي كانها جبل اه اه, أه؟ كان ما سمعته صحيح أتنكر الحياه بعد هذه الحياه مولاي تحدث الجميع بيد اني ماذا الصمت أتنكر الحياه بعد ذلك الرحيل لا بعث لا بعث يا كاهن العظيم ايصدق الكهان في ذلك الحديث حلمت انه يقود عنزتين وكان عاري القدمين بالي الثياب وعندها صرخت ما أبشع الزمان وكيف لم تصيح بأنه عظيم كهنتي سمعته يغني علمت أنه سعيد أورتا ألا تعيد ذلك الغناء نسيتها صغيرتي أبي أريد أن يعيد أورتا ذلك الغناء نسيتها صغيرتي ما زلت ترفض الجواب مولاي بعض ما سمعته صحيح أتمكن الحياة بعد ذلك الرحيل لا بعث ما قلته لبعث يا كاهن العظيم ما قلته إنه من الخير لو أننا نؤكد الحياة قبل ذلك الرحيل قبل ذلك البعث يا مولاي ونحن يا كبير كهنتي لا نفتقر ذلك التأكيد إذا فإنني أود أن نزيد من ذلك التأكيد أود أن لا نجزئ الطريق أود أن لا نبدد الطريق وحينما تملنا حياتنا نسير وخلفنا حياة ولا أمامنا حياة أليس كذلك؟ أرتا لأنك الصديق قبل أن تكون كاهني سأحمل البخور عنك سأدخل الناوس عنك لعلنيت لا تصد توبتك أرتا لأنك الصديق قبل أن تكون كاهني أود أن تدق نعش هذه الأفكار وأن تعود ذلك الرجل تحمل المباخر تسير كالنسيم إلى قدس الأقداس تقبل الأرض أمام تمثال النيت وترفع الغطاء عن وجهها القدسي وتنثر العطور فوق جسمها النبيل مولاي سئمت كل هذا سئمت ان انثر العطر فوق هذه الصخور. وأن أضع هذه الملابس الكتانية البيضاء والخضراء الحمراء فوقها أن أحمل القرابين صاغرا وبعثر الخبز والحوم والاوز والنبيز كي انهش الاله وليته إله هناك يا مولاي ألف إله يمزقون عالم الصغير. جب نوت شو نفلوت راع أزيس حابي آمون يمزقون عالم الصغير أورتا كفى لينتهي ذلك الفراء حلمت أنه يسير حاملا كتلة من الدماء وحينما سألته ما تلك يا أورتا أجابني إنها قلبه السخيف وكيف لم تصيحي أنه كبير كهنتي هو ينبغي له أن يحمل القلب في الضلوع قبل أن تحمل الرأس هذه الأكتاف سمعته يقول ليذهب الرعاع والجهلاء إلى الجحيم سمعته يقول لتنتهي خرافة الزمن ونبدأ الحياة مولاي حملت كل هذه السنين في صراع حملتها كما يحمل المشلول صخرة مهولة وقبل أمس دفعت كل هذه السنين حينما هوت اضاءت الحقيقه حقيقه سخيفه كالقيء كالعفونه ارتحت ستنتهي سخافتك ستنتهي الهنا الهتنا تعيش ونحن في حاجه الى حياتهم حياتنا جزء من الطريق البعث جوهر الحقيقه وهكذا علمتنا قبل ان تزف للفراغ والسراب والهراء ستنتهي سخافتك وكل ما يقال عنك اردت يعود عدني بانه يعود لانه حينما يظل اول قهان يضيع كل شيء سيرتدي الفقراء تاج مينا سيرتدي الرعاع تاج احمص إن أدركوا ألا حياة بعد رحلة الطريق إن عاش كل ذلك الهراء في نفوسهم أرطى حياتنا جزء من الطريق نت جب تفنوت رع اوزوريس حابي أتون الهتنا وبعد ان نموت سنبتدئ لنا حياة بعد هذه الحياة أرتع ستنتهي سخافتك. والآن هيا للعب هل تنتصر أم أنتصر دعنا من السخافة الجوفاء حيث تلقي لي بكل هذه الفراسه كأنها لقمة سوداء تلقي لي بها وحيث نبدا اللعب حيث تنسب انتصاري ارطع سيلعب الفرعون دوره الاخير وأنت دورك الوحيد ارطع فراستك ذكاؤك إلي بهما هيا يا ارطع هيا لا تخذلني مولاي سنبدا لعبتنا وسننسى وستبدا تنسى ما قلته يا كاهن قصري وساحلم يوما هذه الاحلام لا ادري وستحلم انك ارط كاهن قصري وحفيد الكهنه بين دمائك كل اله في مصر يتمشى في شريانك ارط هيا هيا نلعب لا أدري كيف يكون الأمر إذا لم ادعك صديقي كاهن قصري ونديمي مولاي هذا حسبي لكن لكن الفكر يا لا تخذلني مارغو ألا تلقي نفسك ألا تسقط من أجل نجاحي ألا تهوي من أجل النصر تجسده في نفسي هنا جنودي أرتا كأنهم نفس الجنود في زار يواجهون قمبيز العيد هيا أتم وضع الجنود ماذا؟ أتم وضع الجنود مولاي سعادتي أن أشاطر الفرعون جلسته وأن ابادل الحليف شخصه العريق ولكنني مولاي ماذا تعد للغد القريب عندي من البخور ما ينعش الإله مولاي غدا ستسحق قساو غدا ستنتهي باكة الحياة قمبيز يا مولاي قمبيز يقترب سنجمع الكهان بعد أن ننتهي من لعبنا معنا سيسمع الكهان حلمنا الأخير نريد أن نعيش سيحمل الكهان ذلك الرجاء للإله نريد أن نعيش عندي من البقور ما ينعش الإله حلمت أنني أزف لقنبيس يا قطة العزيزة ما ابشع الأحلام حينما تغزو مهدك الصغير ذلك الفأر الكبير غزا فراشك الحبيب في الخيال ما أبشع الأحلام ما أبشع الأحلام والرؤى وراحة النسيان مولاي إنه قريب إنه يصول في بلادنا يقول يشرب الدماء يقتل الشيوخ يسحق النساء ونحن نشرب النسيان فيه لعبة الحقيرة أليس هكذا؟ أرتع. ماذا تريد من مليكك العظيم؟ ألست أدفع الجنود للقتال؟ ألست أبذل الأموال والكساء والعطاء للجنود؟ ألست أنصر البخور للإله؟ حلمت أنه يبكي ليلة الزفاف كأنه حورس كأنني إيزيس أوبيس لأنني منحتك الحياة والدفء والنعيم تحلمين لتذكري جيدا انه يشرب الدماء في الجماجم وانه وحش في مئزر الرجال كم كنت تلعنين الست ذلك الشرير في الطفوله اوبيس انه ذلك القمبيس. ست ذلك الشرير اتذكرين لقد اتى الى هنا منذ عام اتعلمين انه جاء قاصدا اوبيس اوبيس ذلك العين جاء منذ عام يريد أوبيس ندية عذراء الربيع وعندها عندها ان أن تكوني زوجة الشرير أو غنيمته وعندها أرسلت وازيس وعندها أضاء وجهه الكئيب وها هو اللعين يقترب أورتا أتم وضع الجنود لنبدا اللعب مولاي أرفض اللعب هزئت بي ألف مرة كانني كلبك الصغير أليس هكذا؟ أليس هكذا يا كاهن العظيم؟ حطمت آلهتي في الصمت والحديث أليس هكذا يا كاهن العظيم؟ واليوم ترفض اللعب ترفض استماع ذلك الهراء من فرعونك الصغير ارطع لينتهي ما بيننا لتنتهي هذه صداقة الجوفاء. لنبدأ الحديث كالفرعون والكاهن المجنون أورتا بأي حجة تبعثر السموم في الاذان وكيف تنكر الحياة بعد رحلة الحياة أورتا أتم وضع هذه الجنود أريد أن أراك تنتصر سمعت ألف مرة أنك المهزوم ان شاء مولاي نبدأ اللعب يا كائن العظيم لشذ ما تعيدني كالطفل في يديك لنبدأ اللعب رهاننا هذه المخلا كأنها جبل شراؤها عناء وبيعها أمل ها. أتممت يا مولاي وضع جيش يا الصبور أتممت يا أورتا وضع جيش يا العتيد هيا يا أورتا أرتا ينتصر أرتا دعني أراك ما أجمل النصر كأنه الربيع يكسو ذلك الوقار أرتا ينتصر لا يخبط القدمين في الارض كالأطفال وبسمة كأنها شظية من الضوء تمسح الشفاه ونظرة بعيدة المدى لغير ما طريق. في المرة الأولى أسمع الحياة دون صخب ودون ما جنون النصر نشوه الحياة أراك تنتصر أراك تنتصر يا هذه الأحلام الثاني البهو الكبير في قصر الفرعون إنه يوم قنبيز وقد دخلت جيوشه ساو اليوم من أيام الخريف الباب الرئيسي للبهو من اليسار ومن اليمين الباب المؤدي إلى سائر حبرات القصر ثلاثة نوافذ في واجهة المسرح يفتح الستار على الكاهن أورتا وحيدا يسير في بطء مستندا على أحد المقاعد يا يوم شارهين يا يوم أحمس ألا يبكيك هذا اليوم النصر كيف يكون النصر كيف تراق بيس أوبيس كنت تحبين النصر ها هو ذا ات يا فرعون كم كنت تجيد اللعب ايه يا مصر لولا تلك الالهه الحمقاء عشرات الآلهة الأسطوريين يكتزئون عقول الناس يكتزئون القدرة والقوة إيهن يا نيت يا أزوريس يا نوت يا إيزيس يا شو يا حابي هل تدرون هل تدرون وحيدا يا كاهن الملك يا خادم الاله قبل ان تسبى وحدتي مصيرنا المشؤوم ذلك الذئب ساوم الاله تملك القدر ايامنا الاخيره ما أبشع الدماء والجراح والصديد والعفونه لانه انتصر لانه انتصر بكل ما منحنا من ثورة الرجال من قوة الأبطال كانت معارك الجنود لكنه ساوم الإله يا كاهن الملك يا خادم الإله قبل أن نسير للمصير جئت راجيا إجابة التساؤل المرير في كياني هل, هل تملكت الهتنا هدأة القرار هل, هل انتهى هل انتهت إيزيز؟ هل انتهت نيل؟ سئلت ألف مرة ذلك السؤال بني أريد أن أقول كلمتي في ذلك اليوم المرير النصر يا بني من صناعة الرجال النصر وكم ينساه الغفل حين تولي الحرب وحين يكون الفجر حرير والظهر حرير وغروب الشمس حرير السحر حرير النصر هنا كالطفل بدون الأب النصر كالزرع المتطفل في أرض السلم الوردية لو كان الشعب يعيش الشعب لو كان الناس يعيشون الناس لو أن النفس تعيش النفس لكان النصر لنا آلهتنا تدرك المرارة الكئيبة في نفوسنا لو أننا ندرك المرارة الكئيبة في مثل هذه الأفكار داكا غدا سيبدأ الرجال جديد عيدني، وأنت قائد الأسطول غدا سيبدأ الرجال يا كاهن الملك قنبيز قد تملك البلاد وهكذا تحاك ابشع القطط في قصرنا أرطى تجيد كل شيء من ذا قائد الأسطول أتيت تطلب المزيد من أوامر المليك أليس هكذا مولاي اسأل الذي يخدم الإله لأنه يدرك الجواب عن سؤالي لأنكم كالقش كالسراب كلام فاس تسألون منحة الاله اليس هكذا ام انتهى امرنا بكم بقدر ما اوتي الرجال يا مولاي ما ضلوا تساقط الجموع قدموا الارواح في ثبات وواجهوا سنابك الخيول بكل ما اوتي الرجال من جلد لكنها قوه تفوقنا عدد تفوقنا جنون التنبيذ يا مولاي يشرب الدماء وألعق الهجير والصحراء وها هو انتصر انتصر اليس هكذا لتبصقي يا سماء في وجه ناظرك يا يومنا الحزين هل توقف الزمن يا انت هل انتهى بلا الطريق سيبدا الرجال يا مولاي من جديد رجالكم ما توقفوا عن القتال يا مولاي لكنهم توقفوا حينما ادركوا نهايه المطاف لا شيء قالها كل ما بقى لعنه بغيضه تصيب عرشنا ارطغرل يا ايها الصديق قد انتهى الفرعون كم كنت انتصر في لعبنا معا وها انا يا صديقي الوفي انتهي وتنتهي معي بقيه الامال يا مصر يا بلادي العذراء يا قائد الاسطول هل هل تشرؤ الآمال من جديد حياتي الحقيره أجيب، أجيب ولا تخف، أجيب فكلنا سواسية. الذل يجمعنا. أليس هكذا؟ أرضا. لو أنك استرحت الإيمان، لو أن قلبك الموجي ذات ليلة هدا ما كان ما جرى؟ الان يا رجال انتهي قمبيز قد اتى اليس هكذا فلتبصق لي سماء في وجه ناظرك اوبيز قمبيز الم يجئ بعد يا رجال اوبيز ذلك الذي انتصر وددت لو اراه تنهشين صدرنا وتنبشين حزننا يا هذه الحسناء الحمقاء وددت لو أراه ذلك الذي انتصر ما أروع الرجال ينشدون له ويهتفون باسمي سأفتح النوافذ لعلكم تسمعون مولاتنا لا تدرك الأعمار بنيتي تمهلي ستفتح النوافذ تقدمي تقدمي فإنها نهاية المطاف حرصت أن أصون حسنك الرقيق أشعبتها نيران قدمت كل ما لدي، جمعت حولك الأشواك حسبت أن حسنك الرقيق قد تصونه الجيوش والخداع قدمت وزيس عنك حينما أتى لكنني أخطأت أخطأت لست غير غانية تقدمي تقدمي وحملي حقد المرير للأبد تقدمي وها انا اساعدك يا ايها الرجل يا ايها الذي انتصر المشهد الثالث خيمه في الصحراء تحتل نصف المسرح النصف الباقي من المسرح والوقت صحر احدى الليالي من بعيد تتراءى اشباح حراس قنبيز حينما يفتح السطار يكون قنبيز وحيدا في خيمته يتمشى في المسرح جيئه وذهابا يخرج إلى الصحراء بين الحين والحين وقدت لقنبيز النار في خيمته قنبيز يبدو مهموما لقد تغير تماما عما تعودناه من مشاهدته الأولى ثيابه أكثر إهمالا ووجهه زحف إليه الزمن قليلا <تصفيق> آهن حينما تتلبد السماء بالغيوم صحقا لهذه الغيوم جناز اقتل هذه الغيوم لا لا لا لا لا, لا, لا دعها دعها آهن هذه العاصفة تعيش بين عيشها صحقا لهذه العاصفة صحقا لذلك الجليد يكاد يقتل الصحراء آهن حينما يقام مأتم في ليلتي قميز أمرتك الغزو في الربيع كي تلمح النصر مرة بدون مأتم يقام بالغيوم والرياح. لكن مات من يقام لن يغير انتصارك العتيق الدفء يصارع الماتم الكريه الدفء يشوه الصحراء والعاصفه ستلتقي بها هنا أو بيس يا قمبيس اوبيس لا لا لا تعبس من وحشة الطريق من هذه الغيوم من هذه الرياح سخيفة هذه الرياح سخيفة تكاد تلهب وجهك الرقيق لكنه هنا قمبيز يا أوبيس أرادك المساء اختار بسمتك أرادها اختارها لتبداي رحلة الحياة في إرادته أوبيس لا تعبسي من وحشة الطريق أسرع الخطى، أسرعي أسرعي تجاوزي هذه التلال وأسرع الخطى، والقلب يهتز كالوتر ويعزف الألحان لك أوبيس لن يعاود الشعراء إلهامك الحبيب سأقتل الشعراء إن ترنحت ملامحك على شفاههم أوبيس لن يصيبك الملل ولن تعاود السؤال عن جمالك الذي سيقف في براثن الشعراء فإن في ضلوع من أحبك السماء والمحيط والبحار من أجمل الكلمات لك قمبيز يا أوبيس من يشرب الدماء والصديد والجراخ قمبيز، من يسحك الأحلام في العيون النائمة قمبيز، من يطعن الهوى في الصدور النائمة يهواك يا, يا أوبيس أسرعي, أسرعي أسرعي أسرعي يا أوبيس أسرعي ماذا؟ ما زال في الخارج سخيفة هذه الرياح أوبيس لا تسرعي المأتم الكئيب في الصحراء كاد ينتصر ويذهب انتصاري أوبيس ما زلت أعرف الصحراء جيدا فإنني زرتها في الربيع وكم تما وجدت زرقة السماء في عيوني وعانقت خاطري بحيرة الضياء والقمر. أبيز أعرف القمر وأذكر النسيم حين مس مهجتي وحين أشرقت مهار في الدق في هذه الصحراء. لكنها تقيم ما في ليلة اللقاء. وأي مات من بغيض أوبيس أوبيس لن يمسك الهوى وحين نلتقي بعد رحلة بغيضه الخطوات في مثل ذلك المساء أكون قد بعدت عن مشاعرك ألف مرحلات ستذكرين والدا أصابه الفناء من يدي وتذكرين بلدة تهيم في الأمان قبل سيري الكئيب وتذكرين هذه الدماء في الشارع وهذه الصرخات تحت نافذتك وعندها ستلعنين ذلك الهوى في قلبي الكريه وتبصقين ألف بصقة على ملامحي لكنها إرادة تملكت مشاعري فصرت لا أعرف الطريقة يريدها. لكنني سأقتل المساء والرياح والهيوم والسماء وألعن المشاعر الحزينه التي ربما تماوجت في خاطرك وأقصف الأحلام في خوالجك لانني اردت هكذا لانني حطمت ما اريد من اجل من اريد وربما علمتك الهوى وربما علمتك البكاء وربما علمتك الفرح وربما تباركين هذه الإرادة <تصفيق> ماذا؟ ثلاثة من الأشباح ثلاثة يقاربون خيمتك أوبيس أوبيس في ليلتك أوبيس اقبلت أوبيس أقبلت يا ذلك الربيع في الصحراء هل تقتل الغيوم لو تعود لو عدت في ذلك المساء ثم لا تعود كل امسيه من عمري القليل اوبيس اقبلت وهذه الغيوم في السماء لم تزل تشوه اللقاء يا نجمة رايتها وحيده حينما كنت اشبهك كم كنت رائعة أبيس اقبلت وأنت في الغيوم تائها من يقتل الغيوم؟ أبيس اقبلت من يقتل الرياح؟ أبيس اقبلت من؟ أنت؟ أبيس يا مولاي حسن فلتذهب. ها أنت هنا يا ابنة فرعون اقتربي مني أريد أن أرى كلمات الشعراء في عينيك ماذا؟ او ما غنى الشعراء لهاتين العينين؟ حسن ما غنى الشعراء؟ أوبيس هذا اسمك؟ يبدو أن النصر كريه في عيني لا تبتئسي. عناية تراكي أوبيس. أعلم أن الكلمات إذا نفذت من ثغرك ستكون حجارات تملأ وجهي أعلم أن الحب رماد والأشواق قليل أعلم أني أبغض من يخطر في عينيك مزارع شعرائك لكني أعلم أني أملك أبيس. لتكن الكلمات خداعا إن شلتي لتكن حراما، لتكن سموما لكني أخطارك يا أوبيس الرحلة في الصحراء عناء في مثل الليلة الصحراء حسن يا مولاي هي صحراء بلادي وحينما تغمر الغيوم وجه هذه السماء لا نلعن السماء بقدر ما نذكر السماء حينما تكون صافية حسن فلترتاحي قمبيز أراد لك الراحة الراحة ماذا لو ننسى هذا اللفظ م? ماذا لو نبدأ رحلتنا دون حروفه حسن فلنبدأ رحلتنا ما ظهر بخلدي أنك تسمع وتلبي ما دار بخلدي انك تصمد النصر يحجر كلماتك اوبيس اقسم اني كنت اريد عودي عودي يا اوبيس عودي حيث اتيت لن اقبض هذا القلب ولن انهشه بانيابي عودي من حيث اتيت لكني ابقى حيث اريد حيث أريد مولاي ألا تدري ما حيث أريد عيناك الشيب فيهما ورعشة الشباب دعني أراك يا مولاي دعني أرى البطولة في جبينك العريض، دعني أرى الانتصار تلوى الانتصار مولاي ترفض أن أبقى أو بيس. لننفق الخداع والرياء والنفاق في مجالس الصغار وحينما تبصرين من أحرق القرى وحطم المعابد ورمل النساء ويتم الأطفال فخففي من هذا المديح ولوحي كيفما شئت في وجهي الغريب تجمعي وأطلقيها لعلتين لا أريدك أبسقيها كلمتين لا أريدك وخففي المديح وأقنعيني أنني أسأت الاختيار ومن يدريك يا مولاي أتدرك الآمال في نفس امرأة أتدرك الملامح التي تجوب في كيانها لسورة الرجل مولاي لشد ما أصابني ترمل النساء لشد ما هزني نواح الشيوخ لشد ما أماتني تساقط الرجال لكنه ذلك الفرح يقول في خواطري بأنني أراك وبعد هذه السنين أراك وحينما أتيتنا وحينما أراد من أراد أن لا يحقق ما تريد وسرت مخدوعا بهذا الوازيس تساقطت عزيمتي تساقطت بقيه الاحلام في دموعي وهذه الملامح التي عشقتها تجول في مسائي الوديع ذهبت بها مضيت تاركا سرابها يحوم في جوانحي وها انا ها انا اعود كي اراك بعد هذه السنين وبعد هذه الاحلام والسراب اعود كي اراك وقبل ان اراك تساقط الغبار والعناء والعرق على جبينك العريض تسابق الاصرار والتصميم في خطاك للوجدان ها انا اليك يا مولاي <تصفيق> الافعى تعرف كيف تبيد السير على حبات الرمل والان متى متى متى ماذا يا مولاي؟ متى امضغ سمت؟ أي سمو؟ ما بعد الكلمات الجوفاء؟ كلماتي؟ حبات القمح على الفخ كلماتي؟ متى يا أوبيس؟ غانية تسعى لتعيش حياة في قصرك غانيه تستعطف قلبك؟ مولاي أنا أوبيس أعرف كيف أقول الكلمات علمني النيل الصدق لا يقرف موعد فيضانه علمني آمون النور علمني أن الليل كئيب والشعب هنا علمني الحب لا يعرف كيف يرائي، مولاي لا شيء بعد الكلمات عودي أوبيس أمنحك العودة أمنحك العودة للوادي بل أبقى حيث أريد ما عدت أريدك يا أوبيس ما زلت أريدك يا مولاي كل الكلمات هراء منذ الآن كل الكلمات خداع ورياء ونفاق كل الكلمات بدايات لنهايات يا أوبيس لا شيء هناك لا شيء وراء الغاية بعد الرحلة ماذا اعطيك مجدك مجدين تدرين كيف بنيت المجد؟ القوة والقدرة يا أوبيس أوبيس ما أسخف ما تبغين مولاي لو أن الأماني تورث لهمت بالخيال للتاريخ في بلادي والمجد حين ذاك في الآفاق حينما أطل مينة وحينما لاحقوف وحينما ثار أحمس وظل في ربوعهم وها أنا أورث الأمان فأطلبه وأطلب البقاء في حماك كل الكلمات عذاب وجنون ونفاق أوبيس لن تغتصب مني تلك الأفكار أوبيس يداي ما زالت الدم يزحف فيها أوبيس عيوني ما زالت تلمح هذه الأشلاء وبيس المجد التافه اعصار من نار المجد التافه قوة المجد التافه قضه المجد التافه تحطيم للانسان حسن ومتى نرحل ماذا نرحل اوما نبدأ رحلتنا رحلتنا ماذا رحلتنا <تصفيق> أبيس تحدث أن نبدأ رحلتنا مملكة الحب أنا رب في مملكة الحب مملكة الحب أبيس العبد القاشع وأنا أغمرها حبا أغمرها سنة أبيس تحدثني أن نبدأ رحلتنا أن نتهادى في ضرب الحب كاي اثنين دامس. نجري ثم نعود ونعود لنعود وبراءة أيام حلوة تعود لنا ثم تريد المجد وبيس هذا ثمن الرحلة المجد لماذا؟ المجد لو اني شدت المجد بايماني بضميري لو فيه ذره اشفاق او اخلاص لو فيه رائحه الحب لكان المجد العقد اقدمه في ليلتنا تزهين به لكن الثمن الاجوف ابشع من ان ازهو به واقدمه ابئيس بقدر ما احطم الجموع بقدر ما أرمل النساء بقدر ما أدمر القرى بقدر ما أخرب المعابد بقدر ما أعرف الصدق والوفاء والصدق ينتابني في ذلك المساء أوبيس أودي أوبيس حسن أولم تسعى من أجلي من أجلي حطمت رجالا ومعابد رملت نساء وشربت الصحراء من أجل أشعلت الوادي نيران ها أنا ذا بين يديك عد بي عينيك صدرك دعني أعرف هذا العالم دعني ألمح مفتاح القوة مفتاح العزم نبض الإصرار ادخلني صدرك عد كم كنت أجوب الليل افتش عنك أوبيس عودي عودي أوبيس هذا الصدر المغلوق لن يدخله إنسان عودي فأنا أمنعك الكلمات أشعلت النار وأحرقت الطرقات وهاء نبي عودي يا أوبيس غايتك العينه. ألعن من قدري لن أنهي عمري بك أوبيس الغاية يا أوبيس الغاية لا أرغب لقياها حينئذ ساجف كما جف نبات أصفر وتهاوى في أرض بور هذا الإنسان ضعيف هذا الإنسان هل أنت هل أنت أوبيس ابنة فرعون قولي لا قوليها لا لو كنت سواها ما أكمل أن اسعى أوبيس هذا الاسم كريه أجوف عودي ودعيني أرحل ماذا ماذا يغتالك كياني؟ لا أدري لا أدري للغاية لو كان منام ثم يمر هذا الليل الممقود وبيس أنت من أريدها؟ جميلة اليس هكذا؟ ألستك الندى فوق أجمل الزهرات؟ ألستك النسيم في ليلة قدباء؟ أليس صوتك الدفء والعطر والرحيق؟ تصمطينا تحدثي تحدثي تحدثي يا يا لانت كل ما أريد ذلك الرجل الغار توج الجبين والنصر أخرسي هذه الملامح الجوفاء رنينها سخيف لا غار لرص حدثيني عن الحياة يا غوبيس لا يسمع الحديث من ينكر العطاء يصم عن سوى حديثه بخلت بالغار بالنصر بالمجد ليتني لم انتظر لنفسك العظيمة أليس هكذا؟ لهذه العظيمة لها كل ما تبنيه، وحينما اتيتك اليوم كان في حسبانك الزمردة شيء صنعت من أجله الكثير بذرت من أجله التعب، وجئت تطلب الحصاد وجئت للأخذ لا للعطاء ستنتهي هذه الكلمات أحرق بها ثغرك العين سبية الحمقاء لا تحسن الحديث للملوك حسن سأحملك حيث تمكثين هادئه وحيث تنعمين لكنني بسقتك اليوم يا اوبيس بسقتك اليوم يا أوبيس، بسقت غاية اليوم يا رمال لا شيء في الحياة يا رمال لا لون لا طعم لا بريق بسقت اوبيس يا رمال بسقت اوبيس يا رجال ويحي على الرجال ويحي على الأكباد كم نهشت من أجل هذه الحمقاء تريد نصر ذلك العظيم يا هذه الحمقاء أريد أن أرى وجهك المسكين أنت من أريدها من اشرب الصحراء والهاجير من أجلها <تصفيق> كم أنت مدهشة كم أنت مدهشة بأي محفار صورت هذه العيون يا غاية الحبيبة كم أنت مدهشة هيا, هيا إلى فردوسنا المفقود ستنهلين من مشاعري اليس هكذا ستنهلين من حبي الكثير شوقي ولا وزورق الحنين ينتظر في ذاتي آلاف الملاحين يا غايتي الحبيبه هيا هيا هيا هيا كم هيا هيا الفصل الثالث المشهد الأول خيمة في الصحراء في منتصف المسرح وتبدو الصحراء في النصف الآخر الوقت صباحا يفتح السطار الآن لا أحد سوى عدد من الجنود يحرسون الخيمة والصحراء الجنود متسمرون في أماكنهم جمود تام تمر دقيقة على هذا الصمت لا حركة من أقصى المسرح حيث يبدو قرص الشمس في الشروق يقترب شخص في حركة بطيئة جدا نتبين في النهاية أنه شهناز يفرك يديه، يدعك عيني يقف الآن بين باب الخيمة والصحراء موتى. موتى هذا العالم مملوء بالأموات الصمت ولا شيء سوى ما أبشع هذا الصمت من أرسل لي ماذا أفعل يهبط <تصفيق> هذا الإنسان يستجدي حمق ما أحمقني <تصفيق> قمبيس هل ارسلت إلي إلي, إلي إلى مخلبك الأحمق أنا ده أوه... ما أبشع رحل يا حارس يا حارس ما هذا ما هذا يأمرهم بالصمت لن يسمعني أحد الأحياء أحد الأموات يأمرهم بالصمت ما أبشعها رحل يمنحهم البركات ما أبغض تلك البركات لا أرغب أرغب ماذا ماذا سلبت مني تلك الكلمه لا ارغب ارغب لا ارغب ارغب, أرغب. أرغب. كم كانت عذبة سجنت تلك الكلمه خلف القضبان السوداء خلف اراده قنبيس شحناز ما اجمل ان القاك ها أنا ذا آتني أنا أمنحك البركات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تبدو كالقط الحالم <أه> أشتاق إلى <أشتاكل> الأنباء شهناس لا تبدأ بالكلمات ما هذا قل يا شهناس قل أسعدت صباحا يا مولاي قل يا شهناز قل اسعدت حياة يا مولاي ارسلت الي قل اسعدت صباحا يا مولاي وهان ذاب بين يديك ماذا افعل من اقتل يا مولاي من اخمد انفاسه من امنعه البسمه من يا مولاي سيفي بين يديك سيفي يفعل يا مولاي لا لا لا لا لا لا قتل اليوم لن نقتل يا شهناز أنا أشعر أن اليوم جميل لا شيء يعكر هذا اليوم الصافي سأريحك هذا اليوم وسنتحدث عن أشياء أخرى غير القتل هذا يرضيك يا هذا القت الحال شهناز هيا ندخل تلك الخيمة كم كان جميلا أن أرفض قصر الفرعون لأكون هنا بين الصحراء شهناز لا أكذبك القول الصحراء تثير شجوني وتفتح أفراحي ويحدثني صمت الصحراء وأحدثه شهناز الصحراء هي القصر الذهبي والقبر الأسود كم كان جميلا ان اسكن بين الاثنين هيا هيا هيا هيا هيا شهناز هيا هيا اجلس يا شهناز ما اجمل ان القاك شهناز لا ادري كم تبغضني يا شهناز كم تلعنني كم تمقتني هذا سيكون حديث اليوم مولاي ما اجمل أن نلقي هذا الثوب الزائف ان نكشف ما نخفيه أن نتعرى أعلم كل الكلمات لا تجعلني اتحدث عنك حديثك لم أسمع ما يرضيك لم أجعل منك سوى مخلب أكمل يا شهناز أكمل أنت مولاي حين أحب أكون إله أعلم كل الأسرار وأحطم كل الأشياء لأكشف عن جوهر قلب حبيب شهناز لا أندم عما كان فلقد سيرت الركب سيرت الركب المجنون سيرت المجد وأسف لو كنت الامجد ما أصغر نفسك ما أحمق صدقك لا لست صدوق أنت لقطت الخائف هل كانت ترضيك البركات قل يا شهناز أبشح أن تصمت أكمل عني ماذا عنك كنت القائد كنت العملاق الفارس الإنسان هذا الإنسان طفي ماذا أصبحت؟ أكمل عني لا قتل اليوم لن أرسلك لتقتل إنسانا حالم بل أرسلت حقا يا مولاي لن ترسلني أقتل إنسانا حالم بل أرسلت اليوم إلي لأقتل شهناز ماذا؟ شهناز شهناز قتيل يا مولاي ماذا أيضا سيكون له ماذا بعد القتل مولاي سأحدثك اليوم حديثا آخر وسأكشف عني كل الأستار يا أحمق من عرف فؤادي يا أقوى من صادفه عقلي يا أضعف من عايشه شهناز حقا كنت أسير لأقتل واحطم كل الأشياء لأ من أجلك كم كان جميلا أن أسلوبك التنفيذ ما أجمل أن أسلوك التنفيذ حين قتلت الإنسان بأعماقي كان علي بأن أحيي الإنسان بأعماقي لا يمكن أن يحيا الجسد بلا إنسان في الأعماق ايا كان الإنسان ايا كان الإنسان لم, لم تقتلني يا قمبيز ابدا هذا سر وفائي ها أنا ذا يا قنبيز أقف أمامك هيا فلتقتل هذا الجسد الملعون مزقه بانيابك واجعل من دمه حناء حناء ما دار بخلدي أن تشرب من روحي هذا القدر لم تتقيأ هذا الراح لم تتقيأ قطره حسنا ما أجمل أن أسقيك ولا أشرب منك لن تقتل يا شهناز لن أقتل هذا الكسد الاجوف ما زال به بعض من خمر وجودي حسنا يا شهناز أنا أسعد من يحيى الآن أعطيتك شيئا لا بأس حين يدب الضعف بأعماق الموجود يصادق حشرات الليل وعلى جسر الكره سنبني أول حب عاطفة الموجود بلا قانون جسر الحب تهدم فلنشرب نخب الجسر الآخر جسر الكرة ولنكره ليعود الحب الحب هذا الحلم الأخضر لا أذكره إلا حين يحطمني الكره حسنا فن... فلنترك للكره مجالا حتى نذكر هذا الحلم الاخضر الاخضر ولنشرب نخبى الجسر الاخر شهناز مولاي ما عدت اعيش اوبيس لا تمنحني العيش تسلب مني راحه عيني تملا ليلي بالصخر شهناز وبيس تريد وجودي تريد المجد ما عدت انا قنبيز الثائر طلبا للغايه للمجد لعيون الشمس للافاق شهناز كنا نختطف الافاق كنا نصرخ في الليل فيسكت كنا نحيا واليوم لا شيء لدينا لا شيء لدي اضعف واريد جديدا لا القاه لا شيء لدي سقطت في بحر جليد غايه قنبيس سقطت في بحر جليد غاية قنبيس لا شيء لدي مولاي بالامس صارت همهمه في جيشك عاد الفلكيون الى القول الشائع تلك الايام ستهب عواصف ما هبت من قبل في تلك الصحراء وستلتهم جنودك لن يبقى جندي واحد لن يبقى سيف يحميك عاد الفلكيون إلى القول الشائع لن يخلد قمبيز بمصر وسيبقى ذكرى تؤلم من يتذكر قالوا هذه الأرض تحس بوقع الخطوات وتشم الرائحة العفنة ثم تثور لتلتهم الأقدام هذا ما عاد إليه الفلكيون وأنا أخشى أن نتحطم أن تتحطم دع بيس دعها يا مولاي ما أجمل أن يبقى ظل في الصحراء تعلم ما سأصير إليه ولهذا تصمت وتجيد الصبر وتمارس أخطائي حسنا يا هذا ما سأصير إليه هذا ما سأصير إليه دا او بيس شهناز، فليقتل كل الفلكيين فليقتل كل حديث فوق ثغور الناس شهناز اقتل هذا الصخب الهائج فوق ثغور الناس اقتلهم يا شهناز فليجمع كل الفلكيين الليلة يا شهناز الليلة يا شهناز لن يسقط قمبيس ما أبشع أن يسقط قنبيس شهلاس أن يسقط قنبيس أن يفنى معناه فناء لك ما أبشع أن تحيا بين أناس يختطفون عيونك أحضرهم يا شهلاس كنت أريد حديثاً غير حديث القتل لكني أقتل فوق ثغور الفلكيين أدفن حياً فوق رؤى الحمقاء يسقط مجدي فوق غناء الغوغاء لا شيء لدي. سوى أن يقتل من يترقب قتلي ثاني. نفس الخيمة والصحراء الوقت غروب نفس اليوم يفتح السطار على عشرة من المنجمين يرتدون سوادا كاملا تميزهم هذه اللحى السوداء الكثيفة ولا نكاد نلمح منهم سوى عيون حادة النظرات وقد ركز عليها كل الضوء صف المنجمون العشرة على هيئة صفين على يمين المسرح ويساره يتوسطهم قنبيز جالسا وشهناز واقف على يمين قنبيز جمعتكم لاسمع المزيد من غيبكم واعلم الذي تحيك النجوم لي لا تكتموا ما يسيئنا او يسرنا سيان في قلوبكم تحدث انت عن اهل اليمين تحدث انت عن اهل اليسار تحدث ما كان لا بد يكون عواصف تغمر الصحراء وتبلع الرجال وتنتهي قصة ليبدأ الزمان قصة جديدة تحدث في هذه الليلة الحزينة يزف للصحراء جيش كلمهو ويسقط الرجال وتنتهي قصه ليبدا الزمان قصه جديده تحدث خناجر في صدر فرحتك كاس من الهموم انت شاربه قد كنت كما لو كنت لم تكن شربت فاترك الكأس للذين يحلمون تحدثوا أطال فرحك المسير في ربوعك أمدك المد ثم مل أخذت فاترك الأخذ للذين يبدؤون. تحدثوا ولست أول الذين يسقطون عزاؤنا الوحيد أنه الزمن وأنها سنة الحياة غانية تمارس الهوى وتجهل الوفاء لا قطرة من الفرح في محيط غيبكم لا ومضه من السنة في ذلك الخضم البهيم لا همسة من الرضا في ذلك الحديث أريدها شضية من الرضا همسة من البقاء قطرة من الحياة لا شيء في ذلك المحيط لا شيء في ذلك الخضم لا شيء في ذلك الحديث كأنما تشاركون هذه النجوم لعنتي وتكتمون عني كلمة أقل من لمحة تمر كلمة أقل من حبة التراب لا شيء لا شيء تحدثوا تحدثوا تحدثوا وكذبوا النجوم لا بل هكذا رأت عيونكم هذه المقابر وهكذا رأت قلوبكم لأنكم تبغضونني لا ما قالت النجوم هكذا تشيعون نعش كبريائنا ومجدنا وتكذبون انها خطه حقيره راودت احقر الرجال ما شأنكم بالغيب ها وكيف يجزر العطاء للغوغاء مثلكم كانكم مستنقع كئيب عفونه وروث وضعه كانكم كتله من القذاره فكيف يجزل العطاء ذلك الغيب للقذاره وكيف تعلمون ما يجهل الاقوياء مثلنا ها؟ يا قمه القذاره ستعلمون انها خطه حقيره جهنم انظر الى الذين يعلمون انظر الى قمه الحضيض لا شيء لي عندهم ها؟ لا قطره من الفرح لا كلمة أقل من حبة التراب للبقاء وهكذا أراد غيبهم جهناز دعهم يرون ما أخفاه غيبهم عن قلوبهم دعهم يرون أن غيبهم حقير وأنه خسيس وأنه وضيع لأنهم لأنكم ستقتلون الآن يا معشر العلماء <تصفيق> يريكم الغيب سقطتي وسقطة المجد والكبرياء لكنه خسيس لأنكم ستسقطون قبل سقطتي هنا ستسقطون نجاور الصحراء أليس هكذا يا معشر العلماء يريكم الغيب سقطتي ذلك الخسيس يا شهناز شهناز دع معشر العلماء يعلمون يا معشر الذين يعلمون يحيطكم ألف فارس يقبلون الثرى قبل خطوتي ويعلمون جيدا وقع سطوتي ويدركون جيدا أنكم علي تتآمرون ما كان لا بد ان يكون عواصف, عواصف تغمر الصحراء وتبلع الرجال, وتبلع الرجال, وتبلع الرجال وتنتهي, قصة وتنتهي قصه ليبدا الزمان, ليبدأ الزمان, الزمان قصه جديده ستعلمون جيدا انني انني انني عنني. هكذا تملك المشيب نبضة الأمل هكذا خسرت كل شيء لا قطرة من الفرح يا أيها الرجال كيف يسقط الرجل وكيف يسقط العظيم الفكر المجد النصر الرحلة الحبيب الرحلة البغيره يا أيها الرجال كيف أبعث الأمل من جديد وكيف أستعيد ما ضاع من الكنوز الجيش قد هلك الجيش قد هلك الجيش قد هلك الجيش قد هلك،, هلك ما شأنكم بالغيب يا معشر التزارة ستعلمون قريباً أنكم عفونة الوجود ستقتل الغيبة والشيوخ ستقتل الصحراء يا شهناز شهناز انظر الى الذين يعلمون انظر كانهم عصاره الروث يا ايها الاغبياء انني عظيم وان عظمتي تفوق كل شيء وانني والمجد توامان يا ايها الاغبياء ستخرجون كي تجمعوا الروث وسوف تلعنون كل ثانية وكل لحظة تمر يا أيها الأغبياء قد ترتقون إلى قمة المجد لكنكم ستسقطون وسوف تجرحون من ذلك الحسن يا أيها الأغبياء هناك ساخر يسخر الذين يبحثون ستقتلون قبل أن يقتل النهار والكون والفجر والمساء لأنها لعبة سخيفة ونحن نبتدئ وننتهي نبتدئ وننتهي لأننا لا نسرق الضياء لا نخطف الفجر لا نسلب الاصيل ننتهي لأننا سننتهي ونبتدئ ننتهي ونبتدئ لأنها كتلة من الصديد تنشئ الرجال والحياة والمجد يا أخبياء يا أيها الرجال إذا تملك المشيب نبضة الأمل تكون ثورة الرجال أرملح تبكي وتنتحل من أجل أن يعود من أودع الثرى يا أيها الرجال لمحة من الحياة العمر حينما يطول يا أيها الرجال سيان أن يبدأ الإنسان أو ينتهي فإنها رحلة بغيرة شهناز You're going to deliver toauto, turn and core العبث. يا so the heavens. Because it's the rain. O my fellow! I hid East the sky that is called the stone tecnician O my fellow! I hid that loose end withktat يا أول الذين يعلمون بدأت يا قنبيز فانتهي أمرتك اليوم بالنهاية ما شأنك اليوم كالنساء باكيا كالطفل لم يبلغ الفطام فقط كل شيء لكنما أنت لست أول الذين يفقدون يا ايها الاغبياء انني ابارك اليوم من اتى وقبل الثرى تحت نعلنا الي يا معشر الاغبياء عندي هنا الكثير عندي هنا الكثير عندي هنا الكثير سر ولا تخشى الحياة انت حر واله <تصفيق> سر ولا تخشى الحياة أنت حر وعلاء والطريق الذي بدأ سوف تبلغ منتهى <تصفيق> يا أيها الأغبياء عندي هنا الكثير يا سقطة الإنسان يا إرادة الزمان تلتقيان كأنما كنتما توأمين ويا إرادة الزمان أبغضك وأبغض الحياة يا سقطة الإنسان كيف عجلت بالإنسان كان لنا مجد ونصر كان لنا عمر وعمر راح من بالدمع اطرى من بجرح الروح يا أسرى يا معشر الاغبياء انني انا الغيب فانصبوا حولي الخيام عندي انا المصير فاسالوني أنت سوف تنتهي أنت سوف تنتهي أنت سوف تنتهي, أنت سوف تنتهي <تصفيق> أنا من يعلم الغيب يا رجال يا أيها الأغبياء ثورة على الغيب والعبث وكلمة أقل من حبة التراب نمل هكذا نقولها معا نقولها معا نمل نمل هذه الحياة والعبث يا مكة يا عنشوده الذي يهاب سقطته يا لص يا عزاء من يخاف سقطته اراده كئيبه تشل كل شيء ما اصغر الوجود في ذلك الخضم هكذا سقطت يا قمبيز وبيس يا من اتيت تختطفين مجدنا ونصرنا وبيس ايلي ها انا مدرج بالياس والقنوط والمرار اهيم بصحرائي الكئيب اعب وحدتي واحسو هذه السقطه البغيضه الي يا اوبيس الي ها انا, ها أنا في الوحل والعبث وها هو الغار ينتزح وها هي الكبرياء كالفار في بحره الكئيب طيفك الآن يا زغني أتيت يا أوبيس أنا ذا دون المجد، ودون الغار ودون النصر أعود إليك أوبيس كم أنت جميلة كم أنت جميلة كالأفعى في ثوب زفاف ذهبي التفي حولي التفي حولي يا اوبيس ها أنا ذا ها أنا ذا ها أنا ذا سُلبت مني الجنة فإلي إلي إلي ولا تدعيني أسقط وحدي اوبيس اوبيس ما عدت أريدك يا قبيس لا شيء لديك لا شيء يبدد ظلمات الليل لديك أحمل ذكر المجد الغابر سأحدثك كثيرا عن أمجادي عن ليل كنت مليكة عن اسوار أهدمها واحطمها عن اكباد أنهاشها بمخالب حقدي آلاف الآلاف تهاوت حين أردت وكيف أشها وبيس سأحدثك عن الماضي والمجد وقصور العزه ذكرى المجد ذكرى الأمجاد لا تشفع لك عندي أعبد هذا الغار على الجبهة وأشم عبير النصر فيسكري لا شيء لديك لا نصر ولا غار يحملني فوق الأجنحة الخضراء ويطير إلى آفاق الآفاق ويتوجني حقا كيف تتوجني يا قمبيز؟ أوبيس الماضي يشفع لي وسأمضي حقك سوف أعيد بناء النصر جف النبع وجف غدير النصر هلك الجيش وتهاوى قصرك ما عدت أريدك يا قمبيز. عد وحدك وابحث عن مجد لن تلقاه أمنت بنفسك أخرج عنها يا قنبيز تبدو كإله ميت لا شأن له بالأحياء عد وحدك ايتها الأفعى ايتها الأفعى حين تكونين بجحر أرضي الآن أمضغ سمك الآن يتحطم قصري وحده حين اتيت اليك كنت ابيع المجد اشتته كنت اقدم روحي للوهم الاسود ايتها الافعى امضغ هذا السم الان لست سوى افعى تاخذ ثم تعود لتاخذ تسلب ثم تعود لتسلب والرحله للحب كنت الهك في الحب انت الآن اله ميت جفت فيك اراده لا تقدر ان تختار لم يهدمني إنسان هذا ما يشفع لي انسان واحد لم يهدمني لم اتحطم فوق اراده انسان حقا حقا كان هناك المجهول الغيب الاسود هذا الذئب المتلصص هذا الوغد الملعون الملعون حطمني أوبيس لم يهدمني إنسان المجد بنيت لنفسي والنصر بنيت لنفسي وطلصص هذا الذئ ظهر ربوعي هذا الغيب الأسود شلت نسيمي حطمني حقا لم يهدمني إنسان ما كنت أحب إلها ميت ما كان لأوبيس العذراء. أن تترك عرشا يهوي وبلادا تسقط وأبا يتخازل حقدا من أجل إله ميت قنبيس ما دار بخلدي أن تضحط كنت إله الحي خدعتني تلك القدرة نافست بها كل القدرات أحيانا كنت اعود لنفسي حين تبعثرني طيشا وجنونا وتحدي هل اهجر تلك القدرة؟ هل أعجر تلك القوة؟ كنت إله الحي واليوم ها أنت إله ميت لا جدوى تقذفك الأيام وتلهو بك تجعل منك نديم الغوغاء تستجد الأيام الآن تسجد من أجل سحابة فرح وترتل من أجل دقائق راحة <تصفيق> لا جدوى يا قمبيز الآن فقط الآن فقط أمنحك العودة اوبيس لم أضعف ابدا ابدا لم أضعف لكني أحتاج إلى الظل حتى لو عكسته الأفعى حتى لو اسقطه الحقد آهن لو يبقى من أشلاء الغابك هذا الظل سأحدثك كثيرا عن امجادي أنا أحمل هذا المجد باحماقي وبيس أنا من أمنحك الحودة هذا ما بقي لقنبيس فدعيني الفوضى كما اختار ودعي لي اشلاء الاراده اشلاء اراده يا اوبيس لن اسقطك الحجر الاخرس من علياء المجد اخرج عن نفسك يا قنبيس لو فتشت الاعماق لوجدت بها نفس الرغبة انا ايضا لي ان اختار لي ايضا ما تدعوه اراده بهما أقبلت إليك بهما سأعيدك وحدك بين الصحراء تئن كما أن الإنسان تشكو تتألم تشرب دمعك حين تلفك هذه الصحراء وتعيش هجير الصحراء سوف تعود كما عاد الإنسان أدفع من أن يستقبل تلك العودة حتى قتلك ما عاد عزائي حتى أن ألقيك هناك الجيفة ما عاد يراود نفسي ما عدت الرب الطيب حتى أنع نفسي قتلك لكن يعد الإنسان الخائف الفاشل لا أخطار ولا أمضي وفق اراده ساومتك من أجل الضغف من اجل الخوف من أجل السقطة ساومتك لكنك ما عدت الإنسان أنت تشقين طريقي نفس طريق الاجوف نفس الإيمان الأحمق بوجود الانسان الإنسان هانذا من حمل السنوات جبال أسقط لكني أتألم عنك أتألم حقا يا أوبيس كم قلت بأن المجد التافها أعصار من نار لم أكذب قولي حسن هذا كل طريق الإنسان أبغض من أن يذكر أنا أمضي الآن أوبيس أنا أمضي وحدي سأفتش عن هذا المكول، عن هذا الوغد المتلصص عن هذا الثئب عن هذا الغيب عن هذا القدر الأخرص وحين أراه لا أدري كيف أمزقه وأحطمه وأمثل به وأروي منه غليلي وأجدد فيه ثورة سخطي. لم يهدمني إنسان هذا الوقت المتلصص هذا الذئب الملعون أين أرى؟ أين أرى؟ أين أرى؟ أين أرى؟ أين أرى؟ المشهد الثالث الصحراء على صخرة بين الرمال يجلس الراعي وهو في التاسعة عشرة من عمره يعزف على شبابته لحنا جميلا متفائلا من بعيد يتراءى قطيعه الصغير من الغنم ويفتح الستار عليه وهو يعزف ثم يعيد شبابته إلى جواره على الصخرة يبتسم بين الحين والحين ويعاود النظر إلى الأفق مستبشرا هذه كل الحركة على المسرح نلمح الآن شبح رجل في السواد نتبين فيه اخيرا قمبيز معفر الوجه عاري الرأس يتعثر في مشته حتى يواجه الراعي الذي لا يعبع بوجوده يستمر الراعي في عزف لحنه المتفائل والتطلع إلى الأفق البعيد أيضاً سوف تنكر رؤيته ها؟ <تصفيق> سوف تنكر أنه مر هنا تدعي حمقا وخوفا أنه ما مر بك, بك. غير أني سوف استل اعترافك ايها الوقت أما مر هنا؟ سيدي هذا المزاح من يكون؟ كلكم تخفونه عني ولكني أراه هذه الأسطار لن تبقى لأنني ألمحهم أيها الورد الصغير ذلك الوغد الذي مر هنا ثم اختفى أين مكانه سيدي حينما أشرقت الشمس الحبيبة كنت في هذا المكان وأنا ما زلت في هذا المكان لا أحد إنه انت الذي مر هنا آخذا شبابتي آخذا أغلى أنيس وحبيب عد بها يا سيدي إنها أنشودتي إنها سلواي في هذا المكان وبها اقطع ابعاد الزمن ايها الوغد الذي يعلم عنه كل شيء اعترف اين خبأت العين تتجاهل اين اخفيت العين انا لا اعلم عمن تتحدث ذلك الغيب الذي مر هنا ذلك القدر العين انت تعلم انه الوغد الذي حطم عرشي والذي نظرني خوفا ورعب ذلك الوجه الكئيب أنت تعلم أنه الغيم على وجه القمر أنه الليل على خد النهار أنه الخصرة في فجر الفرح أنت تعلم أنه مر هنا أين أخفيت العين؟ اين أخفيت العين؟ سيدي أنت تسألني ولا أجد الجواب أنا لا أعرف شيئا أنا لا أعرف شيئا أنت لا تعرف شيئا كيف <تصفيق> كيف لا تعرف شيئا ها؟ كيف كيف لا تعرف شيئا أو ما أخبرك أحد لا أحد إنهم لا يعرفون أنت لا تعرف إنكم لا تعرفون كلكم في الجهل أشلاء الحيارة كلهم في الجهل عاشوا أيها الوقت الصغير انت تعرف أنه من يهدم صرح المجد يفنى العمر باخس اراده وباجبن ما يكون من النضال انه من يسرق امجادا ويغتال انتصارا في الخفاء انه من يسطر وجهه أن تشوهه ايادي الثائرين ان تحطمه وتصفعه ازدراء ان تمزقه بكاء وعويلا وتحدي وانين يجعل الليل سطارا لأمانيه الخسيسة يجعل النور خناجر في صدور الثأري أيها الوقت الصغير تتجاهل ها؟ تتجاهل أنه مر هنا حيث تجد. هذه الصحراء يملكها العين إنه أخرج مسموم السيوف وأذل بها روحي ونفسي ويقيني أيها الوقت الصغير كان يوما اراده كنت أخطار أريد ستساعدني على البحث ولن تقذفني بين الرمال الحصاد لست من بعض الحصاد ستساعدني على البحث لكي أعرف أو تعرف أن سيدي إنه ما مر بي إنه ما مر بي كل ما أعرف أنني منذ حين أقطع الدرب إلى الصحراء إنني أرعى قطيعا منذ حين إنني أخشى عليه البرد والحر وأنات الهجير سيدي ذات يوم نفد الزاد وأصبحت وحيدا دون زادي واحتواني الزمأ والجوع فلم أبرح مكاني والقطيع يعب منها الحشائش والشجيرات البراعم تتفتح ثم تنساب على ثغر القطيع وانتظرت كان لي أن أنتظر سيدي ما أمر الانتظار على الوحيد نفد الزاد وأعيان الزمى غير أني كنت في أسعد اللحظات حينما يثغ القطيع حينما يرتع في تلك الربوع حينما, حينما تغمر تلك الشات طفلا بالحنان حينما يبدأ بعض من صراع بين أفراد القطيع كان قلبي كالذي أسكر من أقدس خمر طرت نشوانا وحلقت بخمر الأبدية فوق ذاتي فوق جوعي وانتظاري أيها السيد إني منذ حين أذبح الشاة إذا هرمت أقدمها طعاما للجياع أيها السيد انظر من بعيد القطيع سيدي ما زال في البيض القطيع إنه يرتع يسعد يثهو يتصارع إنه يحيا سيدي ذلك الوغد الذي سلبك أمجادا ونصرا ربما مر هنا ربما مر ولم أعبأ به ما الذي يحدث إن مر ولم أعبأ به القطيع إنه يرتع يسعد يثغو يتصارع ربما مر ولم أعبأ به وأنا منذ شروق الشمس وحدي أتغنى وأشرب من ضياء وأعانق بسمة النور على خد السماء أنتظر ما أمر الانتظار على الوحيد ما أمر الانتظار على الوحيد أيها الوغد الذي يملأني حقداً وثورة، إنه أنمت إنه أنمت انه انت صبي القول مغرور الحكم حريري الكلام دقت ذرعا بالذي قلت وعياني حديثك ها انا ابصق ما حدثتني حقدا وغيره اترك الصحراء لي وحدي ودعي والقطيع لن اجيد الانتظار اذا فنى زادي واعياني الظمام لن ارى هذا القطيع يعيش في ادنى صراع ثم اتركه بخيل الاقتراس سوف لا تذبح هذه الشاة إن هرمت وعرفت ما على الصحراء للقوم القياع حينما ينفد زادي ويحطمني الجوع ويعين الضمأ سوف أفنى ومعي كل قطيع لن أجيد الانتظار أيها الوغد الصغير أيها الوغد البريء أيها الوغد الذي يملأني حكدا وغيره ايها الوقت الذي يملأني حقدا وغيره الذي وغيره الذي يملاني حقدا وغيره أيها كنتم مع قمبيز تأليف فاروق صالح اشترك في الأداء حسب سماع الأصوات نجات علي في دور وازيس زوزو نبيل مرياس علي عزب شهناز المرسي ابو العباس قمبيز صبري عبد العزيز الفرعون ابراهيم نصر ارطى فردوس عبد الحميد اوبيز احمد بدير بعكة محمود السيد وحسن فرحات المنجمان فهمي الخولي الراعي ومدحه مرسي في دور الراوي بالاشتراك مع مهجة البطوطي منى الامير محمد بهجت محمود كامل همام عبد المطلب سمير فتحي وكاميليا رياض التسجيل الصوتي طلعت وهب فخر سعيد وفوز جويد قمبيز اخرجها لكم الشريف خاطر